وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اسْتَغَذَى صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَإِنَّ ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 عجز الله في الارض ولن نعجزه هربا واننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخش ضاقا ولا رهقا واننا من المسلمون ومننا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحضوا رشدا، وأمَّن القاطعون فكانوا لجهنم حطبات، وألَّا وَسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَا أَنْغَدَقَ لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ